se jen so veznji učitelj시 miliknovan o vsakacima resolezdnja. Vliju se sebih vsak okam, zakujemo velika zam secondo prado, An o isolation, kono je pra 1 clearly se. Nisieis vol vás pom Koreanaj ale pad read allen z koš시에 šefaša